من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن الذي نشرح فيه ولله الحمد منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن الجزري رحمة الله تعالى عليه وهو إمام علم التجويد والقراءات باب التجويد الذي يقول فيه إمامنا الجزري رحمه الله والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله